لا إله إلا الله ما أعظم الله استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا لا إله إلا الله كفانا عزا أن نكون له عبيدا كفانا شرفا أن يكون لنا ربا لا نذل إلا له لا نشتاق إلا إليه لا نخاف إلا منه لا الرغبات فيه منوطة والحاجات ببابه مرفوعة والأخبار بجوده شائعة والآمال نحوه نازعة والثناء عليه متصل ووصفه بالكرم معروف والخلائق إلى لطفه محتاجة والرجاء فيه قوي لا إله إلا الله لا تخفى عنه ذرة لا تفوته خطرة ذكرنا له بتوفيقه ووصفنا له بتأيده هو المطلع على خبئ الضمير والمحيط بكل مستور له عنة الوجوه ولقدرته ذلة الصعاب وعلى بابه أنيخة الركاب لا إله إلا الله لا الله إِلَيْهِ نَفْزَع وَلِقُدْرَتِهِ نَخْضَع وَمِنْ عَذَابِهِ نَخْشَع وَبِفَضْلِهِ نَرْوَى وَنَشْبَع وَفِي رِيَاضِهِ نَرْتَع لا إله إلا الله لا جمال إلا لوجهه لا إله الله لله لا اتقان الا لفعله لا نفاذ الا لحكمه لا صواب الا في قضاءه لا حلاوه الا في كلامه لا انس لا انس الا في دعائه لا اله الا الله ينفس الكرب عن المكروب كاشف الضر والبلوى عن أيوب أقرب يوسف عين نبيه عقوب لا إله إلا الله أنجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وموسى, وموسى من شر الجبابرة العتات وأعاذ محمداً صلى الله عليه وسلم من شر الإنس والجان لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجداه الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عنده بمقدار لا إله إلا الله, لا إله إلا الله ربنا ما أكرمك ربنا ما أعظمك ربنا ما أحلمك ربنا ما أعظم جودك ربنا ما أكثر عطاءك كم, كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لناك عندها شكرنا وكم من بليه ابتليتنا بها قل لناك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليه صبرنا فلم من رانا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رانا على المعاصي فلم يفضحنا <تصفيق> يا من على المعاصي فلم يفضحنا <تصفيق> يا من على المعاصي فلم يفضحنا <تصفيق> لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولَّنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ الْيَقِينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتْعَنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَاتِنَا أَبَدًا مَا بَقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا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 وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنا ونسألك نعيماً لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنطقح ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسالك برد العيش بعد الموت ونسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ونسالك لذة النظر وجهك الكريم ونسالك لذة النظر وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مغره ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا هذا شهرنا قد انطوت أيامه وأزف رحيله ولم يبق منه إلا أقل القليل يا الله يا الله يحظى غيرنا بمغفرتك ونبقى نحن بذنوبنا نعوذ بك أن ينال غيرنا فرجك ونبقى نحن بهومنا نعوذ بك أن يسعد غيرنا بعتق رغبته ونرجع بسوء أعمالنا يا الله يا الله, يا الله كما غفرت ذنوبهم فاغفر ذنوبنا كما فرجت همومهم ففرج همومنا كما مننت عليهم بعتق رقابهم فمن علينا بعتق رقابهم اللهم من علينا بعتق رقابنا جئناك بجمعنا متوسلين جئناك بجمعنا متوسلين جئناك بجمعنا متوسلين وببابك لائذين وعلى اعتابك فلا تطردنا خائبين إلهنا وخالقنا من لم يحظ منا بعدق رقبته فيما مضى من أيام رمضان فنسألك أن تعتق رقبته في هذه الليلة المرجوة التي هي من أرجى الليالي إلهنا لا تجعلها ليلة كسر وهوان لا تجعلها ليلة طرد وحرمان اللهم اجعلها لنا ليلة أمن وآمان اللهم اجعلها لنا ليلة أمن وأمان وغفران وعتق من النيران يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابةً لديك نسألك بما سألك به الأنبياء وناداك به الأولياء وناجاك به الأتقياء والأخفياء والأنقياء اللهم باعد بيننا وبين نارك كما بعدت بين المشرق والمغرب لا تسمعنا حسيسها يا الله ونا والدينا ونا أهلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة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 اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في دعاء المسلمين أدخل رقابنا مع الرقاب المعتقة أعدنا إلى دورنا فائزين معتقين مجبورين فرحين مستبشرين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة فتقول انظروا لعباده انظروا لعباده انظروا لعباده, انظروا لعباده أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنهم وغفرت لهم وغفرت لهم وبدلت سيئاتهم حسنات اسألوني اطلبوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالة يا الله يا الله لا يُبارِيكَ في الكرَبِ أحبُ لا يُجازِيكَ في الجُودِ أحدًا اللهم ما أنزلته في هذه الليلة المرجوة من خيرٍ وبرٍ وعتقٍ وفرجٍ وفرحٍ وعافية وسعة رزق وصلاح بال وصلاح حال وصلاح في المال والعيال اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم وما قسمته في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنه وضيق عيش وضيق عيش ومرض اللهم اصرف عنا وعن المسلمين اللهم اصرف عنا وعن والدينا وعن اهلنا وولات امرنا والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من ذكر وانثى من قريب او بعيد اللهم انهم اتوا من اجلك يريدون وجهك يريدون وجهك ويبتغون فضلك وعدك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 اللهم إن من بيننا تائبون نادمون منكسرون مستغفرون اللهم ارحمنا بهم اللهم ارحمنا بسببهم اللهم, ارحمنا بسببهم اللهم إن من بيننا بارين محسنين صالحين منفقين اللهم ارحمنا بهم اللهم ارحمنا جميعا في هذه الليله بتامين الشيخ الكبير وتضرع الأم الحنون وتضرع الام الحنون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم وتقبل رجانا ورجاءهم نسالك يا ربنا نسالك يا ربنا لكل من حضر جمعنا هذا لكل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجه ولدي ولديه عندك رجاء اللهم اجمع بين حاجته ومبتغاه اللهم اجمع له بين حاجته ومبتغاه اللهم حقق له ما سأله ورجاه برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ضيقاً إلا صرفته ولا قلقاً إلا أذهبته ولا خائفاً إلا أمنته ولا مديوناً إلا قضيت دينه ولا مبتلاً إلا عافيته وانا مريضا الا شفيته ولا وحيدا الا انسته وانا محزنا الا اسعدته وأسعدته, واسعدته واسعدته ولا حقا ضائعا الا اعدته ولا حقا ضائعا الا, إلا باركته ولا مظلوما الا نصرته ولا داعا الا اجبته ولا عزبا الا زوجته ولا شابا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا معتكفا الا حفظته ووفقته واسعدته برحمتك يا ارحم الراحمين الله احفظ المسلمين والمسلمات اللهم احفظ المسلمين والمسلمات اللهم زدهم ولا تنقصهم وأعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وأعنهم ولا تعن عليهم واصرف الوباء والبلاء والفتن عنهم وعن أوطانهم اللهم بدي الحال المسلمين إلى أحسن حال وارزقهم الأمن والأمان والبركة في الأوطان اللهم أنزل على المؤمنين والمؤمنات شفاء عاما شفاءً عامًا وصلاحًا تامًا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردهم إلى دينهم ردهم إلى توحيدهم ردهم إلى أخلاقهم ردًا جميلًا اللهم أصلح الشيب والشباب اللهم أصلح الشيب والشباب وحب بالنساء بالحياء والحجاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم أعدنا أزمنة مديدة باليمن والإيمان والسلامة والإسلام إلهنا إلهنا كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب اللهم انه انه قد امسا في قبره وحيدا غريبا اللهم بدله بالحبيب حبيبا اللهم بدله بالحبيب حبيبا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 اللهم ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقهم لمحزونون اللهم ادخلهم الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربّونا صغاراا اللهم كما تحملونا فتحمل عنهم اللهم كما أكرمونا فأكرمهم اللهم كما رحمونا فارحمهم اللهم كما رحمونا فارحم <سؤال> اللهم كما رحمونا وترحمنا <صحيح> اللهم كما رحمونا فارفه ربنا اغفر لهم وارحم ربنا اغفر لهم وارحم ربنا اغفر لهم واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا هذه نواصينا بين يديك لا تغلق عنا أبواب رحمتك لا تحجبنا لذة النظر إلى وجهك واجمعنا ووالدينا وأهلينا في الجنة يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا وإخواننا وأقربائنا ولمن له فضل علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعتقنا جميعا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم ارحم مؤسسها اللهم احفظ يا ربنا حاكمها ونائبه ووزراءها وعلماءها, وعلماءها ورجال أمنها يا رب العالمين اللهم أحفظ, اللهم أحفظ شبابنا اللهم أحفظ شبابنا اللهم أحفظ شبابنا اللهم ردهم إليك رداً جميلاً وأعدهم إليك عوداً حميداً اللهم حقق مرادهم فيما يرضيك يا رب العالمين اللهم أسعد نساء وخص منهم الحاضرات اللهم فرج همومهن ونفس كروبهن وقضي ديونهن اللهم أسعدهن اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات اللهم ارزقهن الحياه اللهم ارزقهن الحياه اللهم ارزقهن الحياه اللهم اجعلهن تقيات نقيات وبالسحابيات مقتديات وحقق مرادهن يا وحضر الأرض والسماوات اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان في جمعنا هذا مريضا اللهم اشفي شفاءا لا يغادر سقما اللهم خص منهم مرضى السرطان والمسحورين والمعيونين والممسوسين اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لمن بنا هذا الجامع اللهم بارك له في له وولده وزوجه واغفر لمؤذنه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 يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآخر دعوانا ألي الحمد لله